يا من يرى من نحلي يا من يرى يا من يرى خامن تلك العظام نحليه ويرى قرير الدم فيه اوجه جهه وتنقلن من مفصل في مفصلي امن علي بتبتك تمحو بها ما كان من من يرى يا من يرى لك من بيني في الزمان الاول يا من يرى من يرى و يراه صول غلب الجنه ببطنها ببطنها في ظلمة شاب غيري تمقره يمن يرى ويرى مكان الوطئ نفقا بها عقد بها في سيرنا وحثيثها المستعجل بيبق نها مولم تل امشاه ميته مقريا من يرى ويرى ربك انا الوطب ان قدامها قدامها يسيرها وحثيثه المستعير ويرى ويسمع حسها هو دونها في قاع بحر مظلم متهول أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي نِل الاولي يامن